فصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها لوعى İfade mesehü Şer Jezuğa, ve İfade mesehü Çayır Manuğa. İlla Mucallim, Al-Lazin Hüm, Ala Salatihim Daimun. Ve al